دونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند ان أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فعفواً واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير.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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين